وللله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين آوتوا الكتاب من قل لكم ولقد وصينا الذين آوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله وإذ تكفر فإن لله ما في السماوات وما في الأرض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 ايَ شَأْءُ ذَهَبَكُمْ ايُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآتِرٍ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ تَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ تَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا